بسم الله الرحمن الرحيم ألخ لا أمين صاد كتاب إنزل إليك فلا يكن في صدر تخرج منه بتنزر به المؤمنين إِذْ تَدْعُونَ إِلَيْهِمْ الرَّبَّ وَلَا تَسْتَجِيبُونَ لَهُ ۚ وَتَجْهَرُونَ بِهِ أَوْ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَاتَ لَهُمْ بَأْسُنَا أَشَدُّ وَقَاهِرٌ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ جاءهم بأسنا إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ سَنَسْأَلُ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ مَنْ مُنْفَزِلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا والذي يومئذ الحق فمن سخلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يبرمون ولقد مسكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما خسرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبريك لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صين قال فاهجط منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها فافرد إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم البعث قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآسينهم من بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد اثرا شاكرين قال اخرج منها هاذ المؤمن لمن تبعت منهم لئن لم نجدها لمن ثم ويا آدم السن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الضالين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وقال ما لهاكما ربكما عنها هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من القالبين وقال سمهما إنكما لمن الناس حين ما بغرور ألم ماذا خشج رشدت لهما سؤاتهما وقط قايق ثاري عليهما من ورث الجمل ولا جمل ردهما ألم أنهب ما عندكم الشجرة وأقلت ما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا بلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاشرين قال اهدقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آجم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري شوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما بيريهما سوءا فينا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا أولياء لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آذَاءَ أَلَا وَاللَّهُ أَمْرُ نَاهِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَطْغَوْنَ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قُلْ أمر رَبِّي وَٱلَّذِينَ يَهْدُونَ هُنَّ كُلَّ عَيْنَةٍ لِلْمَسْجِدِ وَأَرْعَوُه مُخْلِصِينَ لِلَّهِ كَمَا بَدَأَ فَتْعُودُونَ طَرِيقًا هَدَى وَطَرِيقًا حَفَّظَ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُسْتَخَفُّوُ الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ آلِهَةِ ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا إنه لا يحب المسركين قل من حصم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزفق قل هي للذين آمنوا في الحياة الزنيا طارقتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما بهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشرحوا بالله ما لم ينزر به في الصالة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 يخصون عليكم آياتي فمن افتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أَمَّنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَلَى اللَّهِ كذباً أو كذبَ الْأَوْتَادَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْخِزْيِ حَتَّىٰ إِذَا دَاءَ أَخَذَهُمُ الرَّسُولُ قالوا أينما كنتم تجعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في قد خلت من قبلكم من الذن والإنس بالنار كلما دخلت أمة لعنة شفتها حتى إذا اجدار تلتيها جميعا طالت أخرى هم ربنا قالت أخراهم لإله ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا بعثا من النار قال لسر بعث ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فهرقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب لا تفتق لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يجزل جمد في سم الخيار وَكَذَلِكَ نجزي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ من جهنما هادوا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 ونزعنا ما في قدورهم من غل تجري من تفتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لمهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قالوا لعن فأذن مؤذنا بينهم ألا الله على الذين الذي لا يصدون عن سبيل الله ويدعونها وجاء ويدعونها وجوه كافرون وبينهما خجاد وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بحيناهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا فرثت أبصارهم في القاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف إجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما ثم تستفجرون أهاء ذات فإن الذين أحسمتم لا ينالهم الله برحمة تدخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون هَذَا أَصْحَابُ الْمَأْوَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَن أَخِيرُوا عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّاءِ أَمِنْ مَا رَزَقَتْهُمُ اللَّهُ عَذِبَ إِنَّ الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهو وراء هداهم وربصموا الدنيا فل يوم من كان كما نسرحا يومي هذا وما كانوا بآياتنا الله وَنَقَضِ بِأَنَّهُ أُنْزِلَ كِتَابٌ فَصَّلَ لَهُ عَلَيْهِ الْهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ هَلْيَوْمَ نُذِرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ قَدْ جَاءَ أُنزِلَ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ فهل لنا من شفاء اخر السوء لنا او نرد فنحمل غير الذي كنا نامل قد خسروا ان تسهو وضل عنهم ما كانوا يسرون إِلَّا رَبَّكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي كُفْتَيْ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَاعَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ السَّوَاعَةَ الْعَرْشِ يُبْشِرُ لَيْلًا لَهَارَةٌ وَبُزُوحٍ كَانَ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُوْمَةُ ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تذبعا وكفية إنه لا يحب المعتدين ولا تسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الزياخ بصرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت تحابا تقالا سقناه بغلب ميس نقناه ببلد منيش فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كبر الثمراء كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الصيد يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك لترحف الآيات لقومي الشريم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إ إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ إن قوله إن إنا لنرافس رلال مضير قال يا قوم ليس لني ظلالا ولا رب العالمين أبلغتم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعبتم أن جاءكم بسر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتستقوا ولعلكم ترحمون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 قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين سفروا من قومه إنا لنرأت في شفاهة وإنا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أليم أوعجدكم ألنجا افُنذِكْرُمُ الرَّبِّ سَمِعَ لَأَجْلِ رَجُلٍ مِّنْ صُلْحٍ مُنذِرٍ وَاجْتُرُّ إِذْ جَعَلْتُمُ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ أُهْلِكُوا فِي الْخَلْقِ دَّهْرًا فَتَنظُرُوا أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأسنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب فَجَادِرُونَ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ إن سَلَّمْ نَيْكُمُهَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا الْسُلْطَانَ فَالصَّبْرُ إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَيْنَ مَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشوها بشوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا اذ جعلكم خلفا للذين بعدكم فتواكم في الأرض تستخدون من سهولها قصورا تتخذون للسهولها قصورا وتنحتون الجبال بناء فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين اتكبروا من قومه للذين اتسبعتوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعسوا عن أمر ربهم وقرروا يا بما سارجنا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 فَكَيْفَ وَلَا عَنِهِمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ جِئْتُكُم بِرِسَالَةٍ مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا أُرِيدُ لَكُمْ ضَرًّا إِنْ أَرَنْتُمْ وَلِي الْقَمْرِ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَسْأَلُونَ الْفَاخِرَةَ كَمَا سَبَقَهُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 إنهم أناس يسطهرون فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى نجين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينكم للربكم تنب فأوفوا الكيل والميجان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تكفدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلك خير لكم إنتم إن وَلَا ولا تقرضون سبيل راقن تعيدون وتصدون عن سبيل اللّٰه مَن آمَنَ بِهِ وتصدون سبيل اللّٰهِ مَن آمَنَ بِهِ وتدونها عِوجاء واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المسجدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به واصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاسمين قال الجنأ الذين استكبروا من قومه لك يا شعيب والذين آمنوا معك من طريقنا لا لتعود النفيل لفنا قال أولو كنا تارهين قد اشترينا على الله سيدا بهم عدنا في من المسك بعد إذ نجان الله منها وما يفعل لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَاءَ عَلَّمَ اللَّهُ السَّمَاءَ وَالْمَاءَ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا قَوْمِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمُ الْأَضْغَاثَ الْجَاهِلِيَّةَ فأخذتهم الربطة فأصبحوا في دارهم جاهلين الذين تذبوا سعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين تذبوا سعيبا كانوا هم القاتلين فَإِنْ وَلَّوْا عَنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ يُسْرًا وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ عُسْرًا وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَمَا أَرْسَلْنَا في قرية من نبيه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بزلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد نستآباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتدا وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراءة آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن فذبو فأخذناه بما كانوا يحسبون أقمنا أهل القرآن أي يأثيهم بأصل أبياتهم وهم لا أَوَأَمْنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْسِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَوَّ وَهُمْ يَلْحَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَسْرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَسْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أولم يجد الذين يركون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونقبع على خلوبهم فهم لا يسمعون تلت القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما تذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم ثُمَّ دَعَا فَلَن يَجِدُهُ مُسَادِ آيَاتِنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ فَظَلَمُوا بِهَا فَهَلْ تُنسَىٰ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ يَافِرْعَوْنُ إِنَّ رَسُولًا مِن رَّبِّ حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن بآية تأتي بها إن من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء من ماظرين قال الملأ من قوم تتعون هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأصاه وأرسل في المداء الحافرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فجعون قالوا إن لنا لأدرا إن كنا نحن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 فلما ألقوا سفروا أعلن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصا فإذا يسلطه ما يأكدون أوطع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهجبوه نالس وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمناد رب العالمين رب موسى وهارون قال فتعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إِنَّ هَذَا مَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ تَخْرُجُونَ هَا أَهْلُهَا كَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ لَأَقْصِى عَنِّي أَهْدِيَتُكُمْ لِأَرْضٍ لَهُ مِنَ الْخَلَاصِ ثُمَّ لَأَخْلِدَنَّكُمْ قالوا إنا إلى ربنا مطلبون وما توقن منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أخرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركوا قال فلقفل أبناءهم ونستحي إيساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى بقومه افتعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يوركها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأسينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا أهل فرعون بالشهين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تشدهم سيئة يصيروا بموسى ومن ألا إلَّا مَحَافِظٌ لِلَّهِ وَلَن تَنْفُسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَةَ إِلَى بِهِ الْآيَاتُ تَسْحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْسُلَتْ بِمِرْءٍ فأرسلنا عَلَيْهِمُ الصَّيْحَةَ وَالْجَرَادَ وَالْأُمَّ وَالضَّفَادِعَ وَذَمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ هَلْ تَجْعَلُ لَنَا رَبًّا بِمَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَن تُرزَقَ دَلَلًا إِلَّا لَكَ وَلَن نُرْسِلَنَّ مَا كُنَّا بِالسَّرَائِلِ قَلَمًا مَا كُنَّا عَلِمْنَا نُدْجَ إِلَى أَجْرٍ لَّن نُبْلِغُونَ سَأَقْطَعُ لَنُهُمْ فَأَغْرِقَنَّهُمْ فِي الْيَمِّ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَطْعِمُونَ مَكَارِثَ الْأَرْضِ وَالنَّارِ الَّتِي لَا رَسِيَّةَ وَتَذَكَّرِنَّ تَذْكِرَةَ رَبِّكَ الْحَسَنَةَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا صَبَرُوا وَدَخِرَ مَا كَانَ يَسْمَعُ فِي الْعَيْنِ وَخَوْفٌ وَمَا كانوا يَعْرِفُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم من يعففون على أسلام لهم قالوا يا أموس اجعل لنا إلها فما آلهة قال إنكم قوم تجهدون إنكم هؤلاء كبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبريكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومون فمسوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنها بعشر فتم ميطات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأخلق ولا تتبع سبيل المكسدين ولما جاء موسى من مقاتنا وكلمه ربه قال رب ألمي أنظر إليه قال لن ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرم كانه فسوف ترام فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وقرموشا صيقا فلما أفاق قال سبحان فسبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن افطفيتك على الناس برشالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاشرين وكتبنا له في الألواح كل شيء لكل شيء أَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْضِ قَوْمَكَ يَأْخُذُ لِأَحْسَنِهَا شَأْوِيْكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ في فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَصِّ وَإِنَّ رَوْحَ الْآيَةِ لَا يُرْبِنُ بِهَا يَرْمُونَ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَسْتَخْدُوهُ سَبِيلاً وَيَرْمُونَ سَبِيلَ الْغَيِّ يَسْتَخْدُوهُ سَبِيلاً قَالُوا إِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَبِالْقَائِلِ آخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من سريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القافلين وَإِنَّ رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْباناً آسفاً قَالَ بِئْسَ مَا فَعَلْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعِذْكُم أَنْ مَرَضَ رَبُّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إليه قال لهم ما إن القوم استضعوني وكادوا يغسلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العزل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا للقاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت مِن من قبل وإياي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 وَاسْتَغْفِرُوا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسْرَتَهُ وَفِي الْآخِرَةِ إليك قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤسون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكسوبا عندهم في الثوراة يجدونه مسوناً لهم في السورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخطايا. ويحذن عليهم الصبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم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 الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبعه لعلهم تجدون ومن قوم سائمون ما تريهم دون بالحق وبيعجلون وقطعناهم من سي عشرة أسبابا وما وأوحينا إلى موسى لستسقاه قومه أن اضغب بعصاك الحجر فانذجت منه اثنتا عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم والسلوى كلوا من قيدها كنا رجعناكم وما ظلمونا ولا كن كانوا أنفسهم يظلمون وابقى لهم سن هذه القرية وخذوا منها حيث شئتم وخذوا حفظوا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم بجزا من السماء بما كانوا يظلمون اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعبدون في السبت اثاثين حيثانهم اذ اتيهم حيثانهم يوم سبتهم شروا ويوم لا يسبتون لا تاسيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَن يَظْهَرَ قَوْمَ لِلَّهِ نَهْرُكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مَهْدِرَةٌ لَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا لَمَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اجْتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظنبوا بعذاب بيس بما كانوا يتسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدمى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتفحون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلمة وظنون بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكرواها فيه لعلكم تستقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم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 أفسدنا بما فعل المضلول وكذلك نفصل الآيات ولا عليهم يرجعون وصل عليهم بالذي أتيناه آياتا فسلخ منها فسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تسركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين وَمَن يُضْلِلِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَلَقَدْ جَرَّنَا بِجَهَلٍ مّكَثِرٍ مِّنَ الْفِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمُ الْغُرُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَثْمَاءُ الْخُصْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْكِثُونَ فِي أَثْمَائِهُ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَن خَلَقَنا مِن نَّفْسٍ امَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُم يُعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَمَسْكَرَةٍ نُّسْقِيهِم حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُم إِنَّ شِيدِي مَسْكِين ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولن ينظروا في ملفوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يظلم الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون تعالي الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها بوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغسة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضبا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون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 فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّنَا لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى حَلَّنَا نُسُلًا مِنَ, من الْمُشَاهِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ آتِيمًا آتَاهُمَا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تجعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْطِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ زَلَمُتَّبَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَجَعُلُ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ أَصْرَهُمْ وَلَا خُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِلَّا جَعَوْهُمْ إلَى الْهُدَاء وَتَرَوْهُمْ يَنظُرُونَ إلیکَ وَهُمْ لَا يُبصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُّ الْعَفْوِ وَأَعْرِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يَلْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْغٌ بَسْكَ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمزونهم في الغير ثم لا يؤثرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ الْقَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إلي مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ كَثِيرًا يَذْكُرُونَهُمْ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِالْغُدُوِّ والآصال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذين يدرضك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن إبادته ويسبقوه وله يسجدون.